ಬನ್ಫೀ ದರಿಕಲ್ಕಿತ ಮತ್ತು ولا تق the mm -hmm. ು ಬಿರಿ شَفَاعَةٌ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ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 اتوب الى بارئكم فقتلوا انفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتابع عليكم إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ರ ಜರ ಸುಮು ತುಮ ತುರು لَعَنَكُمْ تَشْكُرُونَ وَضَلّلنَا ಮೂ وَإِذْ قُلْنَا بِخُلُقَ غِذِ الْقُرَى تَنقُلُونَ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ ثُمَّ رَغَبَ عَنْ ادْخُلُوا الرِّبَابَ بَئْسَ الْمَثْوَى وَقُولُوا حِفْظٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَا وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ بَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنذَرْتَهُمْ فَأَخَذْتَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَسْكُنونَ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ عصاك الحجر فانفجرت منه اثنى عشرة عينا واشربهم كلوا واشربوا من رزق الله كلوا واشربوا من رزق الله وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى ಊಲ حجارة او اشد قسوا وان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 ಒಳ್ಳೆ ألا أن تعقلون ألا أن تعقلون 3 حياة الدنيا بالآخرة فلا يخف ففعلهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتيت ಕ್ಯಾಂಕೂಲ್ لَعَنَهُمُ ಕುರಿ ಹಿಂ ಸಕಲೀಲ يُؤْمِنُونَ ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من ಶ್ರೀ ದಾದ ಗು فقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من اَخُذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ طُورًا فَخُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ سمعنا وعصينا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قل ಸಮ <sum> dan اللهُ بَصِيرٌ شَنطِينَ كَفَرُوا وَلَكِنَّ شَنطِينَ كَفَرُوا मै One man. بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا لَٰهُنَّ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالنَّذِيرِ مَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ನನನ <laughs> ولا تسألون عن يهدي من ಯಮಯೀಯ ಶುಭ ايث خرجت فواني وجهك شطرا المسجد الحرام وان هو للحق قم ربك وَمَنَّ اللَّهُ بِغَافِلٍ النِّعَمَ بَاتَمَنُودَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَكُورًا لِلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ವಹ ತುಮೋ ತುಮು ಸಕು عَلَيْكُم وَعَلَى أَنكُم تَغْزُونَ وَيُسَنُّ كِي اذكروني انكركم وش... ಕಲ್ಲ ಸದ ತುಮ ರೂ ಉದ <تكفروا> وماتوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ والدين في جالا يخف فف عنهم العذاب وناهم من ضر ود ان حكم You'd be mine I'll be here والسحاب المسخر بين السماء والأرض لا وقال الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا تبعوا له أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعلم ಹುಂ ಹೆರತಿ ಹಿಬಾರಿ ಜೀನ ಮಿನ ಯ ಖ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 ದಯೂ ಕು ಹ عَلَى الْمُتَّقِي Yeah. Bye. <gasps> ತು ಇವ ಸುಲ ಕು ತುಂಬಿಬ ಸು ಅಲಿಮು ಅನ್ನ ಕುಮು ತುಮ ತನ ಪುಸ ಕುಂಾರೈ ಕುಮತ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَظَامُئًا مّن كَانَتْ تَبْغُونَ لَنُكُم وَنَقُولُ اشْرَبُوا حَتَّى تَنفَجِيَا الظلام اسود من الفجر ثم اتي المصياما الى الاليل ولا تنبشروه تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَنْتَهُوا يُبَيِّنُ الله آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا ತುರು ಅಕ ಕಿಲ್ಲ ಒ وَنَتْقُ اللهَ أَن أَنْكُم تُفْلِحُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ان الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث تنصبتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه عشان دم من القتل وان انتم كنتوهم اذا ان لي كان تانزا الكافرين فانني ತಕುಬಹ ಅನ್ನೂ ಸ್ಯ تُلْقَى <ترقوا> بِأَذِيْقُمْ <إلى> إِلٰتِهْلَكَه وَأَحْسِنُوا ۗ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ وَاَنْتِ ರೂಮ್ ಮಾತರಿಲ್ಲ ಮ ಕನಿ ಕುರಿ ಬಂದೌಬಿ ಅದ ಮಾಸಿಗಿ ಪಿ ದಿ ತುಮ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 فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا فِى الْحَجِّ فَسَبْعَةٌ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَ ذاليكا الْبَيْتُ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَتَنْكُرُ لِلْغَاوِ كَلَمٌ أَنَّ مَا شَدِيدُ لَيْقَا الحجو الأشهر ತಗ سن وتن وقنا عذاب النار اولئك لهم نصيب مما كسبوا الله سر ಒಬ್ಬ ದೈರ ان وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون ಋನಕ ನಿಶಮ ಕೃತ ಕುರು ಕವ ವಸಗ್ ಸೀಲ್ ಲಿ ಕು ಹಾರಿಯು <سجد> عِنْدَ ಅಂ <الله> <سجد> <الله> <سجد> <الله> وَالْفِتْنَةُ ಅ باروا من القتل ولا ينسن يقاتلونكم حتى يردكم عن ديني قوم ان استطاعوا وَمَن أَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَأَمَاتُوا هَؤُلَاءِ وَكَفَرُوا فَأُولَئِكَ حِزْبُ الضَّلَالَةِ أَمَّا لَهُمْ فِي الدين فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ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 اسألونا كما ماذا فيقول للعفو كان ذلك يبين الله قولكم الآيات لكم تتفكروا ೂನ sh ಸಿಲ Ah uh -huh. ತು ಕೂಲಿ ಕತ್ತ ಕುಮುಲ ير المؤمنين ولا تجعل الله غر ربة لي ايما لكم ان تتقوا ان تصلحوا بين wall هُوَ فَإِنْ فَأُفَئِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنَّ عَنَازَمُوا ظَنَّ قَوْمٌ فَإِنَّ لَنَقَطُ يَا رَبِّ ضَنَّ بِنَفْسِهِ إِنَّ ثَلاثَةً تَنْقُرُ وَلَا يَحِلُّ Oh whom... حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فعلم ಪೂನ نِكَاحَ حَتَّىٰ تَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَعَلِّمُوهُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ಪಾಲಮ ಅಬನ್ ಹಿ ಲ وَمَن تَعُوهُمُ النَّلِ مُوسَى قَدَرُوا وَعَلَى مُقْتِرِ قَدَرُوا مَثَآً بِالْمَعْرُوفِ حَقَّ قَنَّعَ ಬೀರ ಹ್ಯಾ إِنَّ اللَّهَ لَكُم آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِمَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا يُرْضِيهِمْ مِنْهَا إِلَّا أَنْ يُكَفِّرَ عَنْهُمْ ذَنْبًا ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَصْنَعُونَ ಕೀ ಜಂಪು <laughs> أوه ببضله فسدان للارض ولكن اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ تِلْكَ رُسُلٌ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ ಬಸಲೀನಗಲ್ತಿ سَنَابِلَ فِي كُلِّ ಸೋ ಬುಲತಿ حَبَّةٍ والله هو ضعيف لمن يشاء والله واسع العليم الذي لَا على شَيْءٍ مما كسبوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ ನೈಕುಲಯ فِريد وَمَنَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ ali <tries> jang واللهُ بِمَا تَمْنُونَ بَصِير كَيُبَيِّنَ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ربيفا بن غت ಕೌೂ ಇಲ್ಲ ಸ್ಫೀರು ಆಂ ಷಾರೈ ಕಹದ ಹುಮಕಿನ್ ನವಯ ಮೈಸು ಕುಮೀ ಖೈರಿಫು ಸು ತುಮಕೂನ ಇಲ್ಲವತಿವ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَ ذَٰلِكَ لِكُنْ فَإِنَّهُ سَعَلَيْكُمْ She do. ೂ ಇತ್ತ ನಾಳಿ ಒ وَإِنْ آمِنَ نَبَأٌ بُكْبًا فَأَنذِرَ الَّذِي تُؤْمِنُ أَمَانَتَهُ وَلِأَن تَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ومن يكتم ذنفا فانه اثم قلبه والله بما تعملون وَإِن كُنتُم عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَانِبًا فَارْغَبُوا عَمَّ قَبَضَهُ وَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا اَأَمَّا مَن تَغَوَّرَ تَقِلَّ ذَرَبَهُ وَلا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّ والله بما تعملون عليم لاغي ما في السماوات و ما في الارض واين ಓಾಲಿ ಉಮಸ್ وقالوا سمحنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله هَمَن كَسَبْتَ تُوا لِي غَم كْتَسَبْت رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا